الذي خلق العباد والليه المعاد وبه السداد والرشاد فتقواه غن وجنه من باسه ووسيله عنده واحذروا من الله الغير والزموا جماعتكم لا تصيروا احزاب وان اكيس الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت واكتسب من نور الله نورا لظلمه القبر وليخش عبد ان يحشره الله اعما وقد كان بصيرا وليخشى عبد ان يحشره الله اعما وقد كان بصيرا واعلموا ان من كان الله له لم يخف شيئا ومن كان الله عليه فمن يرجو بعده معاشر المؤمنين والمؤمنات إن من اجل نعم الله على خلقه أن هداهم وأرشدهم إلى الإيمان به وامتن عليهم بذلك قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين والإيمان بالله تعالى هو التصديق والاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو ربُّ كل شيء ومليكُّه وخالِقُه ومُدبِّرُّه وأنه وحده الذي يستحق العبادة من صلاةٍ وصومٍ ودعاءٍ ورجاءٍ وخوفٍ وذلٍّ وخضوع وأنه المُتَّصِف بصفات الكمال كلها المُنزَّه عن كل عيبٍ ونقصٍ واعلموا رحمكم الله أن الايمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الاعمال وهو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وهو منحه الربانيه ونعمةٌ عظيمةٌ جليلةٌ في حياة المسلم نعمةٌ تُزكِّي العمر وتبارك الحياة وتضمن الآخرة وترفع صاحبها في الدنيا والآخرة لأن فيها الحياة الحقيقية والسعادة الأخروية وهذه النعمة لا يعرفها إلا من ذاق طعمها ولا يحس بها إلا من عاشها وهو نورٌ هادٍ مُضِيء يهبُه الله تعالى لمن يشاءُ من عبادِه ويصرفُه عن يشاء قال تعالى قُلْ إن الله يضلُّ من يشاء ويهدي إليه من أناب وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذا قطعمَ الإيمان من رضيَ بالله ربًّا وبالإسلام دينا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عليه وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا رواه مسلم والإيمان الصادق الرباني هو أساس كل خير ومنبع العزة ومصدر الكرامة والشرف والسيادة يعيش صاحبه عزيزاً سعيداً قوياً ثابتاً على طريق الحق وقد وعد الله عز وجل أهل الإيمان والطاعة بالنصر والتمكين في الأرض في بيانٍ ربانيٍ كريم قال تعالى هذا بيانٌ للناس وهدًى وموعظةٌ للمتقين ولا تحنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح إن يمسسكم قرح فقد مسَّ القوم قرحٌّ مثلُه وتلك الأيام نداولُها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحِّص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وأهلُ الإيمان يُغتبطون بولاية الله تبارك وتعالى لهم وينعمون بالحياه الطيبه ويحبهم الله تعالى ويحبهم المؤمنون ويدافع عنهم الله عز وجل ولهم البشره في الحياه الدنيا والاخره ومن اعظم تسليتهم ومن اعظم تسليتهم عند المصائب هو الايمان قال تعالى ما اصاب من مصيبه الا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وهم أهل الأمن والاطمئنان ويهرعون إلى إيمانهم ويتقوّون به في كل ما يعتريهم من خير وشر وطاعة ومعصية ويسر وعسر وينتفعون من المواعظ والتذكير وهم في معية الله تعالى ويحفظهم ايمانهم من الوقوع في الفواحش وبنور ايمانهم وبنور ايمانهم يميزون بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين البدعه والسنه وقد وعدهم الله تعالى بالنصر والتمكين فهم اهل العز والكرامه قال تعالى وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَمَلَةُ عَرْشِ الرَّحْمَانِ ويهديهم الله تعالى بإيمانهم إلى الصراط المستقيم ويُبشِّرهم الله تعالى في الدنيا والآخرة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 ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم وبعد أيها المؤمنون فقد اقتضت حكمه الله تعالى ان جعل هذه الامه خير امه اخرجت للناس يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وامرهم سبحانه بالعمل الصالح وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بما تعملون عَلِيمٌ فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح دواء الروح وغذاء القلب الذي متى استقر في القلب عاد على صاحبه بكل خير في الدنيا والآخرة وهو طوق النجاة الذي يحتمي به العبد أمام أمواج الشهوات والشبهات والفتن العاتية وهو دواء, القلوب، وهو دواء القلوب الذي متى غفل عنه الإنسان لهثًا وراء حُطام الدنيا الفانية ضاق عيشه ومرِض قلبُه وإنك لترى كثرة الشكاوى والهموم والغموم والقلق والاضطراب في دنيا الناس فترى فيها آثارًا للإبتِعاد عن الإيمان بالله عز وجل والإعراض عن دينه وشرعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلا نحييه حياه طيبه ولا نجزيانهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبهدي سيد المرسلين قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على جوده وإحسانه والشكر له على فضله ونعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله وحقِّقوا إيمانكم بربكم واعلموا أن الإيمان بالله عز وجل يبعث في قلب المؤمن الرضا عن الله عز وجل في كل أحواله وأن شعور العبد المؤمن بالرضا عن خالقه هو أول سبب من أسباب السكينة النفسية التي هي جوهر السعادة فبرض الإنسان عن نفسه وعما كتبه الله له يطمئن إلى حاضره وبيقينه بالآخرة والجزاء العادل يطمئن إلى مستقبله ومعنى ذلك ومعنى ذلك ان المؤمن لا يتحسر على الماضي باكيا حزينا ولا يعيش الحاضر ساخطا ولا يواجه المستقبل خائفا لان في دينه من الوسائل لأن في دينه من الوسائل ما يستعين بها على الصمود في معركة الحياة ويواجه بها كوارثها وآلامه أو مصائبها فإياك إياك, فإياك إياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه ففي الاتصال بالله, ففي الاتصال بالله قوة للنفس ورضا عنه وطمأنينة للقلب يقول تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع الى الصلاه ولم تكن صلاته مجرد رسم يؤد ولم تكن صلاته مجرد رسم يؤدى ولم تكن صلاته مجرد رسم يؤدى وإنما كانت, وإنما كانت استغراقًا في مُناجاةِ الله حتى إنه كان إذا حان وقتُها قال لصاحبِه بلالٍ رضي الله عنه أرِحْنَا بِها يا بلال أي بالصلاة هذه أيها المؤمنون أقفال مغاليق الحياه وبعض سُبل العيش في اطمئنان فاعتمِدوا عليها لعلكم تُفلِحون فاتقوا الله عباد الله وراقبوه واعتبروا بمن مضى قبلكم فاتقوا الله عباد الله وراقبوه واعتبروا بمن مضى قبلكم واعلموا واعلموا انه لا بد من لقاء ربكم, من لقاء ربكم والجزاء باعمالكم صغيرها وكبيرها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 وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يا الله في زُمرَتهم، ولا تخالف بنا عن سُنَّتهم وطريقتهم يا أكرم الأكرمين اللهم أيدي الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحقِّ والدين اللهم أيِّد بالحقِّ والتوفيقِّ والتسديد إمامنا ووليَّ أمرنا خادمَ الحرمين الشريفين ووفِّقُه لما تحبُّ وترضى وخُذ بناصيته للبرِّ والتقوى وارزقُه البطانة الصالحة وأعِزَّ به دينك وأعِلِ به كلمتَك واجعله نُصرةً للإسلام والمسلمين واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وفق لات أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين واسبل اللهم سترك على بلادنا وعلى جميع بلاد المسلمين وفق اللهم رجال امننا والمرابطين على الحدود والثغور وكلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لا تعاقبنا بسيئات اعمالنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واكفنا كل امر يهمنا وكل نامم أييدًا اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم في كل مكان يا رب العالمين اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الثواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين